ومن دونهما جنتان الآية تقول رب العالمين بحسي ولمن خاف مقام ربه جنتان بحسي واكثرك ربي خديت الرسالة ورب العالمين هم الهزروايا البيت كان عن مرقب السرواء بر في مراقب وبات رب جناحا ناكن وعبادات رب العالمين اتكان ياشولي من خاف مقام ربه ما قوت جوا كسا هويت ترسن كان رجا كاماتي وقت اشن رب العالمين تراوسن برنبي رب العالمين بروي راوستيونهو برنبي ترسيت وراوستيونه دبرنبي رب العالمين عبادات رب العالمين اتكان وجناحها ناكن جنتاني يعني الدبحه شدي شيتهين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رجاك وقت يا فخند دي ولي من خاف ومقام ربه جنتان ابو ذر ناخذ ليد يا من يشتي بو وقت پیغمبر يا فخند دي ولي من خاف مقام ربه جنتان هنج ابو ذر راز بناخذ ليد بو تاع پیغمبر الله عليه وسلم وان زنا وان سرقه ودياك امر بالخريت السيابيد وامرو وياخذ اترس وتاامروا بكك زنا اشكر بيت وديشكر بان دهاشت لنا بحاش دود قال <سؤال> وإن زنا وإن سرقة يعني عم بليس الله ورسامه تاء هكذا زيش كربيد وزين عش كربيد بس تيجي ذر قال زنا الله يعني ذر الدنيا ده زنا شكربت وده زي شكربت هشتاد نابو حشتاد ودو ناب بحشتاد قال وإن زنا وإن سرق على رغم أن في أبي درين وده سرقفنا أبو ذر راب العالمين ونية دبانا هل شكت دو بحشتاد ده ده ده أول شيء كده وحديث عبد سربي آياتي هاتين لالي من خاف مقام ربه جنتاني ومن دونهما جنتاني طبعا هندك مفسره يبطي ومن غيرهما جنتاني يعني أود بحشده مع أولي دوار رب العالمين، جوتي دوبه حشده ديجد دنة، يعني أبا بناشان اللي من خاف مقام به شو بحشده دنة؟ ومن غيره ما يعني ومن غير الجنتين المذكورتين، يعني أود بحشده رب العالمين وصفة دوا جوتي أولي كأود جوتي ذوات أفنان وها دمائي كدوبه حشده يعني شار بحشا إلا نهي أفا إكل و عندك و هندك ديش هندك مفسر ديش رحمة خود الله بيتي و يعني دبر ودا يعني دو بحشت ديشت هاين قدر و وخوشت و بر دو بحشت اولي أبي دانا أفا دو ما قوتين هر بك حديثا بي صلى الله عليه وسلم بيتي جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ونهي دو بحشت اولي أولا افا الزير او جت النوك دو آمانتو هم زيرا ومن دونهما جننتان اودوب 8 تشنا زيفا اه جننتان من وما فيهما يعني بوتي فد بروادانا يعني هنگي دي ليجودابن او هينغي دي جي اف به 8 تش ليجودابن اهله باش بو يعني اني حسنًا بحشت الزير، حسنًا درسه دي صفات و وصفات بحشت هندك ممبوطين رب العالميني أفدو بحشتها بو كينا؟ أصحابي أصحابي. أصحاب اليمين أهل اليمين أصحاب اليمين حسنًا كتب الخدس راسي والدرن، أفدو بحشتها بوانا چونك هوا أجر الله وخيره خير الله كيمتره كي ليكي يدي يدي بتر عملية كريبة هند بحشتها خوشتها خوشتها زودتها اوه ادبر وادانه. طمعانو امین دنیا نه منانیا یاد بی قدرن. نه بس خوشیت وی کمتر نیت ایکه. او چشتر باعث می‌بود دانای ونیا بریت ایکه دا نخواهد دوست نه. وامو خوشیت به هی. وامو خوشیم نمیشه خوشیت وی کم این یعنی نخوشیت و جزی نه چون است و, و, و دنیا. اما چون که عملیات کمتره برنده یه دی خوشیت واجد زورتر بن. ومن دونهما جنتان جنتانی عید بروادن اون داک مفسره ومن دونهما جنتان واو هر دو به حجتت اولیش خاف مقام ربه به جنتان یگوتي او همو بغانه اول خودات ترسن بس اول خودت ترسن همو چنینه همو ایگ درجه نینه یهی ترساđو رابعالمین ناف دلوید دا گل کازوره و یهیش بروده جاوی ترساو رابعالمین ناف دلوید دا گل کازور بید ا ويت بغنباري الله وسلم كدو بحشت الزيرن هاو يد ترساويد بار وادو بيد نوف دل لبانه دا أبا هنجد تكذباني يعني رب نعمات رب ك بو اهل بحشتي حاضر قيم واظها مو موزنات يا رب العالمين يا با موى في اف تشترتني بيشيت بي وهموشتي كي بسوي دي عبادتي بس بممكن شو جا بيدي نبا و ولا بشمين ولا, ولا بشيء من نعمك اني انك ولا نكذب بعيوتنا ونفلك الحمد ولا بشيء من نعمك بشيء من نعمك ربنا مكتذب فلاك الحمد من يبوا ولا يعني أتندنى أتندنى يعني, يعني جلك کسکاتیا، بلگه داره، او عرده و گیا و فریزه و گلک گلکه کسکن. یعنی هر دو به حشتو اخترو بینیت چنا؟ گلکت کسکن کسکاتیا گاوله و تویونه سر رشیفه چید. سر رشیفت مدهام متان. یعنی گلکت کسکن. ما هموزایی. و یه کسکه گلک زور وفجد إليه عندك أو بالدار أو جيهاته ده قلق لكيزوله فبأي آلاء ربكما تكذباني يعني مجين عمدت رب العالميني قالي أجلنا مروفا هنك باربناك أنو خراسنا إنو داري فيهما عيناني دو كانش يتدا نظب بحشتنا ده أبيت رب العالميني قوتين نضاختاني نضاختان يعني فوارتاني يعني آفلي بلند بيك و وکی او در افزونه گرچه جاتی نداره، او جد برقانی، از برقانوی نگرگازوره. نه آفوبلند بی؟ نه دوبان؟ نه فاور، فاور، بد کلیت قازان کلیت. فاور کدوم کلیت؟ آها. و چی بر فاور تیکه؟ آفرین. من وکی هم تنیه دی، اندیه دی و نیا تجییانی حدش لاتن، چن؟ نه آفای گرگازوره همهو ببرچید، هوا شدنیه برم بيشتبه بيشتبه بس أهوه أو كيما جلّك أزورني أو كي أودي ني أكون شريفة، أو أقوم بس في يعني فاكهه ده هي، يعني فقرية ده هي، بود يعني يتفكه الإنسان به، ها جوجي معروف ونيا، حشية بحبو هو دار ورمانون و, و ناروک طبعا داره قصبه یعنی قصب داره قصبه و قصبیشی یا پیوه ورمانون و نیش ام خود داره قصبه و ناروکیش هرچی هر نه هر فیقی نه بز بو بوتین اوه خوشترند آه یعنی اوه خوشه و زورتره اوه خوشه و زورتره در این دیگه گویی او اون دک مفسرها گویی چون کی اوا فاید دیشه تره هی نه بذبودیا نه بذبود تفکر هیا بخوشیا و نیا اندی نخل و نیا کسب توده چه پیچیله بش برجی پتری و یگویی نارگه شونیا درمانه در اندی ابو حنیفه احمد خوداله بید بجید تا که یک سینده بخنید از دس فقی ناخوم مگه چجور دس فقی ناخوم شکر کسب در نارو خوارن چه ده ناید؟ سیندوی ناشکید چونکه افردو ده چه نینا؟ تنه نی فیقی فاق، نینا افردو که تنه فیقی نینا که تو بس فیقی نینا و فایده دیش یته دهید برنده همده اگه ایگواب خود نا بجنه بسینده خودش کادی فب ای ای آلاء ربی کما تکذیبانی رب العالمینی؟ گلی اجر نمرو به هم دروتی پناکن؟ قوم شكرين رب العالمين وكان فيهن خيرات حسان فيهن جمع خيرات حسان خيرات يعني باشية. ایک التفسیری او اول یعنی نه فردو به حشد داده همو آجسته همه باشتره یه دانایت داره بالعالمی نی. به اهله به حشده. جا اوه به حشده و اول تبریوش و همو او به حشد در بالعالمی نی چه کرین بوم تاقیاب و ایمان داره. همو آجسته داره چیه؟ او به باش. اونی اول چیست که خراب بید کو نخوشیت دهه بید خیرات یعنی آجسته همه باشتره. حسانون یعنی یکنش جوان خيرات يعني باشن ونیا و باشيات ده هاي خرابي ده نیا حسان يعني قلن ده چير شي تده هاي جوان شوكي ما هاي الدنيا يجده ونیا اشته هاي يباشا بس شد ده نیا شرنية جوان النیا ونیا قلق جايد بجم فلان درمان فلان فلان فاقي آن فلان خارن قلق باشا بس توشكله ببيني بل كي ونیا عبد المروبي نبي شكله كيه جوان نبي نه نو بحشت داشته ونیه همو اولش توی ده همه باشتره و هر جن حندهش همه اشته ره همه جوانتره این یک تفسیره فیهن خیرات حسان تفسیر دی و اغلب مفصل سری رایه کواد بحثی و حوری را رب العالمینی به اهل بحشت حاضر کردیم یکویی او حوری نو بحشت را رب العالمینی حاضر کن به هند آیات دی و شتیت کاشتیفی به آیای ربیکو ما دو کاتی ما در بحث هندی کات همو او حوری نآمد خيرات يعني هما باشترن اخلاق وروشته وجالك إيش جلك باشا الهم ما باشتره أخلاق الأخلاق حسان هم سرفا يوار جلك جلك يجوانه وهم أخلاق وروشته واج جلك جلك خيرات يعني بحسي أغلب جرانيه إلها ده معنوي حسان ويا هو نا مفسر ادمانيه علماء دين الاسلام هم بين دو رايتين سنه ديكده حول دي جوانتر بن اهل حول اوجنه أهل الدنيا ياجنه الدنيا دي جوانتر بن الحريه دو قولتين قوله كه اي مجيد حوري جوانترن يا چونكي پیغمبر صلو الله عليه وسلم وقت وقتي مري ده بيشتى وقت دعابد كينش دعابد كه؟ الله <تصفيق> مرض <تصفيق> زوجة خير. آه، هو في <تصفيق> جوانتر. جنى بحشدة دا جنويت <أسكت> دا نو بحشدة دا بحشدة دا إن شاءا فجعلناهم عربا أترابا لاصحاب اليمين يعني وقتية من يا كي جوانتر جنويت دا ني أو كان ده 1000 جوان دربند حوزه و ده یلوایی هم بچنین چون کی جنگ دنیای عمل صالح کری نه اوه چناب حاشده عمل صالح کری آه باشید کریم و نیا دی حوزی نه و نیا 400 کالد کرده دو تی کریم دو تی کریم نه و کی جنگ دنیا دو تی اما اونایی عمل کری، مادی کری، خلقلگونا حدودا باش شرط باشه که این بهندگی ربع عمد جوانتر کرد. و اونایی چو دلیل چی مانیه؟ صریح و آشکار و قطعی که اکی القولونیا لغبت درینیه، بس علاوه به سری رایگا اندک دلیل و اندک اونایی یتلافدهایی که عوض جوانتر بن حوری و یادیش نگدیلیت خودهایی که جوانتر واف أية دليل سرحد ياش أود طبعا بحثي حوري أذكر حوري الكيننا لا يمكن أن يكون هناك أهلا بحشته وبميرد أهلا بحشته فبأي آلاء ربكما تكذباني يعني بجنعمة رب العالميني قالي أجننا مروف ونباري بناكا ونقراسنا ينادري حور مقصورات في الخيام يعني حوري رب العالميني يتحاضر كرين أن أف خيرات الحسان أميد رب العالمين باري ويبو مقبوطي باري بآتي أفا أفا أب حورينا أميد رب العالمين تشاكرين بأهل بحشته حورون يعني أفا نوى يعني شندك قال بجنبه أفا جاوه تويت رجبن رشقا جاوه و سبياتيه كاش يوتي بيهد غلقا سبي بيهد مخصوراتون يعني أفا ناف مالده مخصوراتون يعني ناف مالده در ناوكا كان تشولدينوكا، تشو وظيفوناكا إنه مالي فمجيني لكي يجونيات دجلقا شنودي أمانا شنودي محفيرا شنو باشتنا كيف يشتوتي دانيا؟ مقصوراته يعني بس المال ده و بس خجوان كان بو ظلامت خو ومقصوراته في الخيامي في الخيام اكل معنوه توي يعني في البويوتي انف ماله ده او مالي تربعامي بو تشكلين وحازو كين بحشتها ويا دو يش معنوه خيام يعني هاتشنه خيمة يعني چودة هلوكي بي الله عليه وسلم بيجي اكل خيمة اهل بحشته بيجي هاتين شكرين من چه؟ من لؤلؤاتين، لؤلوات قدر بني بحشتين الدرونية بي عمبا صلى الله عليه وسلم بيجي افا يعني قلق قلق بقدرين و عرضها يعني بانيوتها في چودة وفي 6 میل هل میل اکشن ده؟ هزار میل، هزارش هر صدا. آه هزارش هر صدا. آه یعنی دیگه این چند کیلومتر تقریبا؟ شش میل. نود کیلومتر استاد دکتر. آه تقریبا بس اندیا این تر نود کیلومتره. باس پانیاتیا چیه؟ پانیاتیا و چادریا. و پس اما هر کوچیکه و چادری بیشید مروی ایماندار، مالوی و اهلی و خزانویه تی ده و بجده بيكو جيه يكو جيه دي نابيناد و يهد دي هنه يهد هنه يهد نابيناد كس حورون مخصوراتون في الخيامي يعني او حورين او رب العالمين چه كرين بو اهل بحشته و يهد نف چادرهد خدا نف خانيهد خدا چو شولان ومجلنين بس خجواند كان ونیا اخوشيت جهن نميرهد خو اوهد اهل بحشت رب العالمين كلا قسمته وا يعني ما ك وی نشون میدنیا دا جن عالب جرا آف ماله و یا شل های وظیفه و های هم گله شل ه تین اما ادوارچ آف شل نی نه وظیفه نه ونشل ماله نه نشون نآمان و خانی و وی جن کاو محفیره وارستان های بس خجوان جوان کن بکه آب و زنامه تو و دلیل سر هندیش حور مخصوصاتون فیل خیامی که بس میرد خود ون چه ودوار نه فبأي آلاء ربكم تكذباني؟ يعني كنا عما تدرب العالميني قالي أجناؤ مروف مباديف نأكل وراسئنا دره لم يطمسهن إنسن يعني بري أضعوريانا بري دنا أهل بحشتهم شجرة لم يجامعهن يعني كاسج معجن لا كريه وكشاتيوا لا نبريا قبلهم بري فنا يعني يا رب العالمين يا يا جمع غلنا كريا نمروف ولا جانن ونأجن كس جمع غلونا كريا حتى رب العالمين كريداتك أو ديربنا قسماتيوي و هار وكي عوولي رب العالمين شاكرين هار وكي أبو هاتوديش أبو دو صفاتي هار دو بابا <مضح الدنيا> ويت <أو هل> <تكلم> قران بيجن قرآن تشين بيجن حوريننا جنه الدنيا اين اتشلتهن ها بنا حوريتنا جوان كران وات قران بجل لم يقمثهن قبلهم ولا جان بيجي ليش تو فاحورينات شنو كينه شلالي نيا بجنه دنيو نيا مي چي گت بيدوبين شنو فلميات مثلا انسو قبل عمره جان يا شده بجين چي جار مرحبا هر كچن ما كچنم oynaydin متكئين على رفرف خضرين متكئين يعني يا بالدرا على رفرف هندك مفسر يقول لي رفرف يعني بوليفكن رف رفین یعنی بالیف کن یعنی پال دو اوه پال خود دو چه بالیف کن ونی اوه بو بحشت حاضر کرین خدرین یعنی یتکس کن هون دکا شیگوتی متکینه على رف رفین یعنی على فروشین یعنی او نوین کن اوه تینا دانان دامروف سر نتخوره یعنی سر خدریش که بنوید یعنی سر و نوین کن اوه بلند یه چی کنی یه پال دو رفرفين يعني فروشين مرفوعاتين يعني أولوين كيدواناين أو دوشا كيدواناين يتبلندن بلندن أبا هذا رحمه دليل سارجنا خوشينا يعني ناف خوشيه دا تكيين على رفرفين خضرين يعني يتكاسكن ولونكي جوانا وعبقريين عبقريين هنده كي يقولي ترشفا ترشفا مزانا ناوكو ما شدنا نوينكا و جوانا و ناف لغة عربي دا بجنه هر شتاكب جوان هاتيا چه کرن و بايتها هاتيا چه کرن و ناوه وحطه بري بر اك جواني و بايتها بر اك و یا جواني جبيد لونه و رنگ وش جواني بجنه چه؟ بجنه عبقاري لحن دل اخفناكو های ناف بجنه فلان عبقاري. یعنی یه چی اگله؟ آشار از زنش شوی ها ریوه برد زنش تی برده برده بر یک یه عرب باش اب قرید گوته بین چی ها به جوان بریه بر یک و پیگ اینا جوانی و پیتی و دیس ها چه ده هبید؟ جوانیش ده هبید هم رنگوی جوان بید و هم چیکرناویش یه جوان و جوان را به بید یه جا هف چته بالی تیه چیکرناویش چه بالی فکر بین چه چر بن. همو چه توتینه شکرند؟ جالک برای کوپیکی و جوانی قرآن گفتش جالک چیه؟ جالک جوان. اد جالهندی داشت ربع علمین. هشتوی و عبقارین چه شدی؟ حسانی. یعنی عبقاری میگویی عبقوی جوانه. و هشتوی ربع علمین چیکردی؟ هشتوی شته توتینه جوان کردن. یعنی جوانی وای نه اتا وصف کردن. جال جالک جوان. فبی أي ربکما تكذبانی يعني بچه نعماته رب العالمين قالي أجنال ملوفا هونك بار بيناكن ونقراصنا لنا داري هفهمو أهو نعماته نعماته رب العالمين حاضر كريم بأهل بحشته ولهنده دي في آياته أخير آياته في سورته وهي تبارك اسم ربك تبارك يعني العظامة العظامة والكبرياء لله ولي ولصفاته ولي يعني مواصناتي همو بو ذاته رب العالمين يا، وبنوافته رب العالمين يا، وبصفاته رب العالمين يا، رب العالمين كده. اسمنا بس عن الناوى رب العالمين يجيه موازن. و وذاته رب العالمين وأوشوله رب العالمين كده هم وشنا؟ هم ويد رب العالمين كده هم ويد جاخدنا، هم وباشوله لهي. برهن ده العالمين أولاً أخيراً في فا rumah ما بابيعQueد بن BUT년 10 اعتباب الجصفات الأحلى الحك الراب العالمين شارعهم هذا ماظنة اعتباب مسران العلمية وهي لأن areas الملابت الن térعور وهو الابي قuits scriptures كمستحقن إجاد نعبال وقانون أو سبيل حيث كل هذه شجع ظلم وخرابي وخلاتي وكمات كرانية. رب زارن رب العالمين عف. تشهموا يدان الدوكة والإمدادي. رب العالمين ما عف عف سورة حسد السبيكة. وعتر أخيراً وهمو شبهن. هم وعند نعمات رب العالمين الدنيا والآخرة قال كي كرين قال مروي كرين. وجاودي ما هم ويدونتها الدنيا وعند نعمات رب العالمين ما هجماتين. ما بدها وهم وحاضر كرين. بس وشبكين. بس الرأس بين يدري فبأي آلاء يا ربكمات كاتباني هم أبو أفقطين فبأي آلاء يا ربكمات كاتباني يعني راز بين يدري وش ده خودات بيشتى وبيان برد صلى الله عليه وسلم بواري بواري بيبكى عقل على عقله خود شلينا كى من نابريد والله نابقون جيت قال وقت ما هم ده كي رب العالمين <سؤال> شدي هم وش ده يباش رب العالمين ك تبارك اسم ربك مازني همبووية بكماتي همبووية بعيبها همبووية بس أوى بعيب بكماتي بس أوى وش تبي همو يجي يقودها وش جاش تكينها كت كش تدهabit ظلم تدهabit خلتي تدهabit خرابي تدهabit كيماتي تدهabit شو شده ونيالا يا رب العالمين ذي الجلالي يعني أوى ربي ذي الجلالي يعني صاحب العظمة يعني خداني مازنيها أو هما مؤسرة و تفيا مؤسناتيا و الناف دلتادا أي إيمان دار هما زور تربية ذي الجلالي يعني ذي العظامتي و تفيا مؤسناتيا رب العالميني والتاب كدك تو عبادت و بكيف والما بكدك أم قناحا بيلين شكابا مرفاتك دي قناحا كد بيرا مروف المؤسناتيا رب العالميني بيتوا بيرا مروف الهندة رب العالمين دسارات واسار مروف هاي ويقاب الشيد مروف عداف داد دخوله دا دير كد والإكرامي وخدانه همو باشياك يا معناه بقدرة يعني هم ما قدرت له وإكرام معناه خدانه هم وما بيكم من نعمة فمن الله يعني هم العالمين وهذا لالي ما رب العالمين هما مواصطر بي وشجرى رب العالمين ووحي رب العالمين اين آخره شجرى دلونه اين داره وهمه راز بيين داره وباولي يبلي بكين چونك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرامي <سؤال> لا كيواتي اوه هما مواصطره و اوه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على حيث خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين